كل ميادن جزوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرى. إنما توعدون لصادق. وإن الدين لا واقع. والسماء ذات الحب كإنكم لفي قول مختلف يُفاجئ عنه قُتِلًا خَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ صَهُونَ يسألون أيانا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتخين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فبِأَنْسَارِهِمْ يستغفرون وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ من ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دخلوا عليه قال سلام قوم مؤكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منه خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فتولى بركنه وقال صاحر أو مجنون فأخذناه مجنوده فنبذناه في اليم وهو ملين وفي عاد إذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمهم وفي ثمود إذ قل لهم تمتعوا حتى حين فأعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصعيقة وهم ينظرون فما قيام وما كانوا رَقَمَنُ رَحِيمٍ قَبْلَ إِنَّمَا كَانُوا قوما فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّ لَنَا مُوسِعًا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ فَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم نَّذِيرٌ إِنِّي لَكُم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من عسلين لقالوا صاحر مجنون إلا قالوا صاحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم طاغون فتولي عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والعيسى إلا ليعبدونه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوإن للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والتور كتاب مستور في رق مشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من ضافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَبِئْسَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اسْلَاحُهَا فَاصْبِرُوا أَوْلَىٰ تَصْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أنيئا بما كنتم تعملون متكين على سرر مسوفة وزوجنهم بحول عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا به ذريتهم وموالتناهم من عملهم من شيء كل مرهم بما كسب رهين وامدذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤل مكنون وأقبل بعضهم على بعدها تساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفق فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرحين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربس به ريب المنون قُتَرَبَسُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَامُوا طَاعُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَمَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلِيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِنَّ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أم خلقوا أم عيندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون المسيطرون أم لمسلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم لا البنات ولكم البنون أم تسألهم أجلان فهم مغرمين مثقلون أم عيندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كذا فالذين كفروا هم المكيدون أملم إلى غير الله سبحان الله عما عم يشركون وإن يرى من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركم فذرهم حتى يلاقوا يمهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيد شيئا ولا هم ينسرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم فمن الليل فسبيح ويذبل النجوم. سبِلَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ الْهَوَى مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقَعَنِ الْهَوَى إِنَّهُ إلَّا وَحْيُ يُوحَى أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَسَتَوَى وَهُوَ بِالْعُفْوَةِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قُبَّةَ قَوْسَيْنِ وَاذْنَا فَأَحَالَ إِلَى ما مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِذَا جَنَّتُ الْمَأْوَى إِذْيَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَاعَظَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفريتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهن فتلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتما باكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومتى والأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى أمر الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وينظاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية العثى وما لهم به من العلم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأد ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا شَاءَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ جِنَّةٌ وَإِذْ أَنْتُمْ جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَمَن يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فيه فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ألا وأن ليس للإيصان إلا مَا ما سعى وَأَنَّ وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى إلى رَبِّكَ إلى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ هو وَأَنَّهُ هُوَ وأنه هو وَأَنَّهُ خَلَقَ وأنه خلق الزوجين الذكر نُطْفَةٍ من نطفة وَأَنَّ عَلَيْهِ وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأتغى والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من يدون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة من شق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حجبة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء مكر خش على أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جرادوا من انتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصير كذب قبلهم قبل نوحيان فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرّسنا في يوم نحس ن في يوم نحس مستمر تزيع الناس كأنهم أعجاز نخلين مقاعين فكيف كان عذابه ونظره ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمذكر كذب الثمود بنظره فقالوا بشرًا من واحد نتبعه إن نتبعه إن إذا لفي ظلاليه وسعر أولقي الذكر عليهم من بيننا بل هم كذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا ناقة فتنة لهم فارتخبهم واستبير ونبئهم أن الماء قزمة بينهم كل الشير بالمحتضر فنادوا صاحبهم فتعاتهم فعقر فكيف كان عذابهم ونذر إنا أرسلنا عليهم صحة وحيدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا للذكر فألم المدكر كذب القوم نوت من نذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل نوت نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروه من نذر ولقد راودوا عن ديفهم فتمسنا عينهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صباحهم بكرة عذاب مستقيل فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكير ولقد جاء في فلعون النذر كذبوا بياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولونا الدبر بل الساعة مبعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وزعور يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوق ما استسقر إنا كل شيء خلقناهم بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر ولقد أهلقنا أشياعكم فألم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقدذير بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان ويقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا الجوار المشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكم أشواز من نار والنحاس فلا تنتسرا فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا شقت السماء فكرت وردتها كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيومئذ لا يسأل عن ذا به إنس ولا جانا فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيمان فيخذوا بالنواسي, بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنة فبيئي على رَبِّكُمَا تكذبا ذوات أفنانها فبيئي على رَبِّكُمَا تكذبا فِيهِمَا عينان تجريان فبيئي على رَبِّكُمَا تكذبا فِيهِمَا من كل فاكهة زوجان فبيئي ربيك على ربيكما تكذبا متكينة على فروش بطيء ومن استبرق وجن جنتين على ربيكما تكذبا فهن قاسرة الطرف لم يتمثهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دورهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَافِعَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُرُمٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لم يتمثه النئيس قبل ولا جان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبيأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافدة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنت مزواجها فلافا فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالصابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرّ موضونة متكين عليها متقابلين يتوفى عليه من ظالمخلذون بأجواب وباريق وكأس من معين لا يسدعون عنها ولا ينزفون ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كرثة للؤن المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في صدر مخضوض وطلح ممضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا شأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا أربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك المترفين وكانوا يسرون على الحيث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا مع وعظاماً أين لمبعوثوا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيمن الضالون المكذبون لاكلون من شجر مزاقون فمالئون منها البطولة فشاربون عليهم من الحميم فشاربون الشرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفليتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذاتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشاء جعلناه مجاجها فلولا تشكهون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرها, شجرها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 ونحن أقرب إليمِكُم ولكن لا تبصرون فلولائِكُم غير مدينين ترجعون آئِكُم صادقين فأما كان من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فرحٌ ورحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا له الف... حق اليقيم فسبح بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له مار السماوات والأرض يحيي ويميته وما على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مِمَّا جعلكم مستغلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرس السماوات لا يستويمكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا إلَّا كَعَظَمَ درجَةً مِنَ الَّذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَضَعَفَ فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انذرون أناقة باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله بابا باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادون ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم آنفوسكم وتربستم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فيذة ولا, ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم ييعّ الذي آمنوا أن تخشع قوبهمم لذكر الله وَما نزَل منِ الحقم وَلا يكوا وَلا يك كل الذيذ الكتاب من قبل فَطَالَ عليهم الأمَدُ فَقَسَتْ عليهم الأمَّد فَقَست قوبهم وَكثير منِهم فاسقون إلَونأَ الله يُح الأرضَ بعد موتها قَذب يَنَّ لم لا يياتعَكم تعقون. إن المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ونسلوا لا كم صدقون مشاء عند ربي لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعيب ولا وزينة وتفاخر بينكم بتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي لاقية عذاب شديد ومغفلة من الله ورذوان وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد لَكَذَّرْ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ فَالْمِيزَانَ الَّيْعُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم وليعلم الله من يسره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد فكثير منهم فاسقون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتقوا كفلين من رحمته يؤتقوا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن يغترون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد لا يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سجدوار